مقام الرسل يا الين يا الين يا الين يا الين خلي يدي من أسرار ان يا حياه على موتك قع لا تضربي طيدا على حمريكي قحب انا كمداري ذل افلاكي كن مسنما اه قول كفاك الناس فخرا كل مسلم الدنيا هي يومفك عند الله بإكرام فاذا حييت مللت هذه الارض بالشرا واذا قضيت عرفت كيف تموت حرا كل مسلما a qun